ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئده قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنما موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول من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 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤوا فلهم جنة المؤوا نزلا بما كانوا يعملون وأم ما الذين فسقوا فمؤهم الناس كلما أرادوا أي يخرج منها أعيد فيها كلما أرادوا أي فيها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 من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربهم ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون